لآن آل القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَمْ يَنْظُرُوا إِلَّا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 إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني أركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل عصمني من الماء اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المخرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وغيظ الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب انت بني من أهلي ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إن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 بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام مننا إلى يانوحه بطبسلام من منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من مم معك وأمم سنمتعهم ثم ما يمسّهم من عذاب أليم تلك من آباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين